لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م ل ر ح ي ا أ ق م ب و م ا للعلوم ق ي ا م ة و ا أقسم ب س الاسلاميه إ ن س ن أ ن نجمع د وخسف ا ل ق م ر و ج م م ع ا ل ش س و ا ل ق يقول م ر ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن ا للعلوم م ر ك ئ ذ ا ل م س ت ق ر ينبأ ا ل إ ن س ا بما ن يومئذ وأخر قدم ب ل ا ل إ ن س ا ن موسوعه ذ ي ر ل ا ت ل ن ك ب ل س ي ل ل ع ل و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا س ل ا ث م إ ي ه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 موسوعه النابلسي ت للعلوم ا ل س ا ق س ل ى ربك ي و م لفضيله ا ل د محمد ا ق ب ولكن موسوعه النابلسي ت م ط أ و ل ل أ و ل أ و ل فأولى ي ح س م الاسلاميه إ ن س ن أن يترك ك ن طفة من م ثم ك ا ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذ ا ر مضمون ا ذلك ب ق ا د ر ع ل ي أتى على ا ل إ ن س ا ن حين من ا ل د ه ر لم ي ك ن شيئا م ذ ك و م ا ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن م ن نطفة ن أمشاج ب ت ل ي ه ا ه س م ي ع ا ب ص ي ر الله د ي ن الحسنى ه ا س ب ي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 موسوعه ا ل ن ا يوفون ب ل و ي خ ا ف و ن ي و م ا ك ا ن شره م س ت ي ر ا و ي ط ع م و ن ا ل ط ع ا م ع ل ى ح ب ه م س ك ي ن ا ويتيما وأسيرا إن سنقا طريرا ف ه موسوعه الله ا ذلك ل شر ي م ولقاهم و نظرة ر و ج النابلسي ن ف ي ل ا ع ل و م الاسلاميه أ ر ئ يرون ا شمسا ت ك م و ن ف ي ه ا ل الأرائك ي و ن ف ي ه ا شمسا و ل ا ز ه ر ي ر ا ودانية ع ل ي ه م ل ع ل ه ا و ل ل ت ق ط و ف ه ا ت ل ي ل ا ويضاف ع ل ي ه م ب آ ي من ه وأكواب وأكواب كانت قوارير موسوعه ا كأسا ا ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه م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 م و ل و ع ه ا ل ن ا ب و س ق ي ه م ر ل ه م ش ر ا ب ا ط س ر ا م ي ه لحكم ل ربك و اسماء تطع منهم آثما أو كفورا واذكر أو ربك بكرة و أ ص ي ل و م الله ي ل فاسجد له وسبح ل ل ي الحسنى ط و ي ا موسوعه ا ل ن ا ب ل ه م ت ب د ي للعلوم ا إن هذه تذكرة الاسلاميه ت ك اسم ن ع ل ا ح ل ي ه ا ل ر ح م ت ه و الرحيم د ل ه م ع ذ الثاني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 ويل و ي موسوعه ئ النابلسي ي للعلوم للمكذبين إن الاسلاميه وعيون وفواكه م ا ش ت و ن موسوعه النابلسي ك ن ن و للعلوم يومئذ م ك ذ ب ي ن ا و ت ت ع و ا ق ل ا ي ل ا م ل م ي ه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون